قال وعكسه الشرك بلا ترددي ومن وعى مقالتي فقد هدي قوله هنا وعكسه العكس يطرق ويراد به معنيين او احد معنيين اما ان يكون العكس هنا بمعنى الضد او ان يكون العكس هو بمعنى ارجاع الشيء الى اوله والنظر بمثال اذا عددت من واحد إلى عشرة ثم قلت لك عكس فالعكس هنا هو رجوع الشيء إلى أوله فتبدأ من العشرة إلى الواحد هذا يقال له العكس وأما الثاني فهو بمعنى الضد فإذا قلت التوحيد فضده الشرك فيكون معنى العكس هنا الذي هو الضد وأي المعنيين أراد الناظم هنا؟ نقول يحتمل المعنيين كليهما يحتمل المعنيين كليهما لماذا نقول لان قوله اذا قلنا ان المراد بالعكس هو الرجوع بالشيء الى اوله يعني أن رجوع الشيء الى اوله هو خلاف هذا الأمر فإذا كان التوحيد هنا هو افراد الله بالعباده فرجوعه عكسه هو ايش هو الشرك عدم افراد عدم إفراد الله بالعبادة وهذا هو الشرك أو أن يكون بمعنى الضد والضد في مقابل الشيء وهناك عبارات يعبر بها بعض المناطقة وتسمعونها كثيراً يقال النقيض والضد والخلاف هذه عبارات مهمة وتفيد في معنى الكلام فهناك شيء يقال له الضد وهناك شيء يقال له النقيض وهناك شيء يقال له الخلاف هنا الضد الذي هو واحد من هذه الثلاثه وحتى نعرف ذلك فنبين لكل واحد مثالا لاهميته فنقول ان نقيضان هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان مثاله الحركة والسكون في أي شيء موجود في هذا الشاخص إما أن يكون متحركا أو أن يكون ساكنا هل يصح أن نقول ليس متحركا ولا ساكنا لا يصح هل يصح أن نقول بل هو متحرك وساكن في نفس الوقت لا يصح إذن إما أن يكون متحركا أو أن يكون ساكنا فالنقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان في الشيء الواحد بحيث يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت ولا يرتفعان عنه بحيث لا يكون متحركا ولا ساكنا في نفس الوقت بل لا بد أن يكون إما متحركا أو أن يكون ساكنا هذا يقال له نقيل فإذا أردت أن تعبر وتقول مثلا كلامي نقيض كلامك لا بد أن تدرك معنى هذه العبارة حتى لا تقع في الزل فقد تحتاج حيث لا تقول كلامي ضد كلامك أو كلام خلاف هذا بالنسبة للنقيضين أما الضدان الضدان فهو يأخذ جزء من تعريف النقيضين وجزء لا الضدان هما ما لا يجتمعان لكنهما قد يرتفع لا يجتمعان لكن قد يرتفعان مثل لا يجتمعان بحيث لا يكون هذا ساكن ومتحرك في نفس الوقت كذا هل يكون في الحركة والسكون؟ لا بد نفرق هو لا يكون فيما يتعلق بالحركة والسكون وإنما يتعلق بأمر آخر وهو اللون فتقول مثلا هذا الشاخص هل هو أحمر أو أسود حتى نعرف أن الضدين هما ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفع لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في نفس الوقت فهما لا يجتمعان هذا ضدان. الأسود والأبيض ما يجتمعان في نفس الوقت يقال هذا العمود أبيض وأسود في نفس الوقت لكن قد يرتفعان أي قد لا يكون لا أبيض ولا أسود ربما يكون أحمد أو أصفر أو أخضر أو نحو ذلك فهذان الضدان ما لا يجتمعان لكنهم قد يرتفعان يبقى معنا الخلافان وهو ما قد يجتمعان وقد يرتفعان يجتمعان وقد يرتفعان مثل تأخذ جزء من هذا وجزء هذا تأخذ اللون هنا والسكون فيمكن أن يكون الشيء ساكنا أحمر وممكن لا يكون ساكن ولا أحمر يكون متحرك وأبيض فهذا هو الخلاف الشاهد هنا عندنا في قضية الضد, الضد. فيكون عندنا الشرك هو ضد التوحيد وعندنا ضدان هما ما لا يجتمعان وقد وقد يرتفعان فقد يكون الشخص غير مشرك ولا موحد كافر كفر مطلق غير مشرك ولا موحد لكنه لا يكون مشرك وموحد في نفس الوقت ما يجتمع الشرك والتوحيد في نفس الوقت من هنا جاء معنى الضد في قوله وعكسه أي ضد التوحيد هو الشرك وعكسه الشرك بلا تردد لأنه إذا تردد في الشيء حينئذ لم يستقر أمره بل لا بد أن تعرف أن عكس التوحيد هو الشرك ولا تتردد والتردد طبعا هو هو عدم الاستقرار بين أحد الأمرين عدم الاستقرار بين أحد الأمرين أو عدم الثبات بين أحد الأمرين هذا يقال له تردد إذا كنت رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الأمر أن تترددها ولذلك نهاه عن التردد أثبت أن الشرك ضد التوحيد وعكس التوحيد ولا تتردد في ذلك ولا تتردد في هذا الأمر قال ومن وعى مقالتي فقد هدي من وعى وعى تأتي بمعنى حفظ وتأتي بمعنى فهم والأقرب هنا أن يجمع بين الأمرين لأن مجرد الحفظ بلا فهم عديم الفائدة والفهم بلا حفظ وإن كان هو خيرا من مجرد الحفظ بلا فهم إلا أنه يكون قاصرا وأعظم أنواع الإدراك هو أن تجمع بين الحفظ وبين الفهم لأنك إن حفظت فلم تفهم ففيه شبه في ذلك بما قال الله جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفار وهذا في ضربه المثل لغير المسلمين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وأما في الشرف قد يحفظ الإنسان لكنه لا ينتفع بحفظه وقد ينتفع به غيره كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه لمن هو أفقه منه فهذه علامة الحفظ بلا فهم وأما الفهم بلا حفظ فهو أفضل من الأول لكنه في الدرجة الثانية بعد الأمرين فتكون درجات عندنا الإدراك هنا أعلاها الحفظ مع الفهم ثم بعد ذلك الفهم بلا حفظ ثم بعد ذلك الحفظ بلا فهم فيكون مراد الناظم هنا أنه يجمع بين الأمرين لماذا, لماذا لا نقول للناظم أراد الفهم على حدةها أو أراد الحفظ على حدةها نقول بدلالة القرينة حينما قال فقد هدي وإذا هدي هنا معناه أنه جمع الأمرين معاً ومنه قوله تعالى وتعيها أذن واعية واعية هنا الحافظة كما جاء في التفسير وتعيها أذن واعية فقد هدي المقصود هنا طبعا هداية الارشاد من حيث التحقيق لأنه لا يكفي أنني حينما أقول هذه المقالة أو أنظم هذا النظم لا يلزم أنك تهتدي الهداية التي هي بمعنى التوفيق لكن هداية إرشاد نعم واقعة وفيها شيء من التفاؤل أنه بأمر الله جل وعلا أن من جمع بين الحفظ والفهم فإن التوفيق حينئذ يكون حليفه بأمر الله جل وعلا